وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه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 ولما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ترأيتم إن كان من عيد الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثليه فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحفاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا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 يراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبلا أودييتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلته ريح في هذا تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكين. كذلك نجزي القوم المجرمين، ولقد مكنناه.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 يا قوما أجيب دعيا الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَعْيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ